وجعلنا من مَن يستمعون القول فيتبعون أحسنَ وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الأخوة المؤمنون مع الدرس السابع عشر من دروس أسماء الله الحسنى وإسم اليوم اسم الخالق بادئ ذي بدء يقول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم يفهم من هذه الآية أن الخالق وحده ولا أحد سواه ينبغي أن تعبده فإذا توجه الإنسان إلى غير الخالق فقد ضل ثواب السبيل الخالق وحده هو الذي إذا عبدته سعدت بعبادته وإذا عبدته نجوت من عذابه وإذا عبدته أفلحت في حياتك وفزت بعد مماتك ودخلت الجنة وسعدت بها إلى الأبد يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم بالمعنى المألوف اليوم أن الصانع وحده وحده هو الجهة الوحيدة التي يمكن أن تعطي تعليمات التشغيل. ألف أي جهة مخولة أي جهة مخولة وحدها أن تصدر تعليمات التشغيل إنه الصانع. فلو أن آلة ثمينة لكها واتبعت في تشغيلها. جهة غير جهة غير جهة الصانع، فقد أثنتها وأعطفتها وأضررتها وضعفت مردودها وخسرتها، فببساطة بالغة العقل يقول لا يعبد إلا الصانع، أي لا يتبعوا إلا الصانع، لا يطاعوا إلا الصانع، فيا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم. السؤال لماذا؟ لأنه ألا يعلم من خلقه؟ لأنه عليم خبير حكيم يعرف طبيعة هذه النفس ما يصلحها وما يستدها ما يسعدها وما يشطيها ما يرفعها وما يخفضها ما يطمئنها وما يخيفها هو الخبير قال تعالى ولا ينبئك مثل خبير فأنت في أمور دقيقة جدا تحرص على سلامتها تسأل الخبراء قد تشتري سيارة وقد تراها ذات مظهر أخاذ ولكن تخاف تسأل عن خبير فيها انظر لي هذه السيارة ما قوتها؟ ما طبيعة محركها؟ ما وضعها العام؟ ما سلامة هيكلها؟ إذا أنت في أمورك التي تتعامل معها يوميا تبحث عن الخبير تبحث عن العليم ربنا عز وجل قال ولا ينبوك مثل خبير طبيعة النفس مثلا في الحياة الزوجية قال تعالى ولا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرج أولا نهى الرجال عن أن يخرجن زوجاتهم زوجاته ونهى الجساء عن أن يخرجنا من دون إذن أزواجهم لأنه عليم بطبيعة النفس البشرية الرجل له حاجة عند زوجته وزوجته لها حاجة عنده فإذا ابتعدا عن بعضهما بعضا الأمور تساقلت وجهات كثيرة دخلت على خط العلاقة الزوجية ربما أفسدتها فإذا بقيت الزوجة في بيت زوجها أكبر مشكلة مع يومين أو ثلاثة تغدو أصغر مشكلة وإذا خرجت الزوجة إلى بيت أهلها غاضبة أصغر مشكلة تغدو أكبر مشكلة فلذلك هذا قانون فنعه الخبي... وضعه الخبير وضعه الصانع وضعه العليم وضعه الخالق قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فإذا كنت أفضل علما وخلقا وورعا وتقا و... وقد أنفقت من مالك على زوجتك ملكت القوام فأنت إذا أردت أن تفلح في كل شيء فعود إلى كتاب الله لقول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى في أي موضوع حتى في شأن صحتك حتى في شأن علاقتك الخاصة جدا حتى في شأن كثب رزقك حتى في شأن شيخوختك من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت مرة لفت نظري أحد أصباء يعالج مريض مصاب بتضيق شرايين الدماغ فصار في شيء من الحركة البطيئة فقال هذا الطبيب عليكم أن تحدثوه قلت وما السر في ذلك؟ قال إذا حدثتموه اضطر أن يجيب فإذا أراد أن يجيب تنشطت خلايا الدماغ وتوسعت الشرايين في الدماغ قلت يا سبحان الله لقد صدق النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت هذا الدماغ دماغ المصلي دماغ قارئ القرآن دماغ العابد لله عز وجل في نشاط دائم ترى الظهر أذن ما أذن، دخل الوقت ما دخل كم ركعة أول ركعة الثانية، الثالثة الأولى والثانية مع قراءة، الثالثة بلا قراءة في نشاط دائم قرأ القرآن هنا ادغام وهنا إخفاء، وهنا إظهار وهنا قلقلة، وهنا ما الطبيعي دائما الذهن متقد فهم معاني الكلمات، معاني الآيات يعني الإنسان إذا قرأ القرآن في نشاط دماغي دائم إذا من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى لا يظل عقله ولا يتشقى نفسه فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني الحقيقة درسنا اليوم كل حول آية وحده يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم يعني أنت مالك حق تتبع إنسان بعيد عن الله إياك أن تستشير في أمورك شخصا بعيدا شخصا مقطوعا عن الله عز وجل لقوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرغا واتبع سبيل من أناب إليه إذا الجهة الوحيدة في الكون التي تستحق أن تطيعها وأن تعبدها هو الخالق جل وعلا يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم مرة قلت لكم إذا الإنسان تبع جهات أخرى يصاب بها الذات وبخيبة أمل وبإحباط لأن أي جهة أخرى قد لا تعطيك الحقيقة قد تعطيك الحقيقة مزورة قد تعطيك فكرة مغلوطة لا يؤكدها الواقع وكلكم يعلم من أجل أن تفعد يجب أن تعتقد ما صح نقله وما قبله العقل وما أكدته الفطرة وما أيده الواقع واقع ونقل وعقل وفطرة هذا هو الحق فإذا انطلقت في حياتك في حركتك اليومية في نشاطاتك من نقل صحيح ومن عقل راجح ومن واقع دقيق ومن فطرة سليمة إذا اجتمعت هذه الخطوط الأربعة في دائرة واحدة فأنت مع الحق والذي هو مع الحق لا يخيب ظنه ولا يحبط عمله ولا يخيب رجاؤه ولا يفاجأ بحدث لم يكن متوقع الآيات التي تتحدث عن اسم الخالق يقول الله عز وجل هو الله الخالق كلمة الله علم على الذات علم على الذات يعني الله سبحانه وتعالى هي الذات الموجودة الواحدة الكاملة أسماء الله الحسنى على كثرتها تعود إلى أصول ثلاثة الله موجود الله واحد الله كامل الله موجود واجب الوجود واجب الوجود الله واحد واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله أما الله كامل اسماءه كلها حسنة وصفاته كلها فضلة لذلك حينما صاح أحد العارفين يا ربي لا كرب وأنت الرب موجود واجب الوجود واحد ما في جهة ثانية أفعب شيء بالحياة أن يترعثر الإنسان بين جهتين لكل رئيسي هذا يأمره بكذا حدثني أحد الأصدقاء قال لي معمال أدوة الشركاء وهم إخوة قال لي العمال تمزقوا هذا الأخ يعطي أمر ويجب أن ينفذ وهذا الأخ يعطي أمراً آخر ويجب أن ينفذ وهذا الأخ الثالث يعطي أمراً قد يتناقض أو قد لا يتفع وقت هذا العامل لتنفيذ الأوامر الثلاثة وقد ذكر الله عز وجل هذا في كتابه الكريم فيه شركاء متشاكسون وعبداً ورجلاً سلماً لرجل لماذا الشقاء سؤال لماذا يشقى بعض الناس لأنهم موزعون بين جهات عديدة عليه أن يرضي زوجته وعليه أن يرضي أمة، وعليه أن يرضي من فوقه في العمل وعليه أن يرضي فلان الذي تهدده فهو يتبعث لكن المؤمن يرضي جهة واحدة وهذه الجهة الواحدة هي القوية وبيدها كل الجهات لذلك حينما قال عليه الصلاة والسلام اعمل لوجه واحد يكتك الوجوه كلها روعة حياة المؤمن. يسألوا أصباء معظم الأمراض لها أسباب نفسية نحن معروف عند عامة الناس أن القرحة أساس أزمة نفسية وأمراض القلب في معظمها أساسها أزمات قلب نفسية وفي أمراض تصيب الجهاز العصبي أسبابها أزمات نفسية وفي أمراض نفسية أسباب مشكلات يعانيها الإنسان لكن أنا معلوماتي الحديثة أن هناك دراسات تؤكد أن معظم أمراض العضوية لها أسباب نفسية وحينما يحاول الطب أن يفصل بين الأمراض العضوية والنفسية يقع في ظلال كبير حتى أن أحد أصدقائي حدثني أنه ذهب إلى بلد غربي ليجري عملية جراحية في قلبه قال لي دخلت علي ممرضة ذات مستوى رفيع نسقت الزهور في غرفتي وهي تنسق الزهور سألتني ما مرضك؟ قلت لها عملية دستان في القلب قالت لي من يجري لك هذه العملية؟ قال فلان فدغشت فلان؟ قلت لها نعم قالت فلان قبيلة أن لك هذه العمل؟ قلت لا نعم هذا الطبيب أجرى عشرة آلاف عملية وكلها ناجحة ولم يخفق في عملية واحدة قال لي ولط أني ما دام هذا الطبيب الذي اخترته ليجري هذه العملية من أعلى الأطباء في هذه البلدة ومن أشهرها ومن أنجحها وقد أجرى عشرة آلاف عملية دون أن يخفق في عملية واحدة ارتاحت نفسه لكنه فوجئ وهو يدفع الحساب أن هناك ألفين رقم كبير هو لرفع معنويات المريض عن طريق هذه الممرضة هذه ليست ممرضة عالمة من أجل أن ترتفع معنويات المريض من أجل أن تستفيد العضوية من من ثقة الإنسان بالشفاء كانت هذه العملية. قل سبحان الله معنا نسمه مهمة جدا وأنا أؤكد لكم أن الإنسان أحيانا أكثر الأمراض بالقلب بالشرايين لكن في ضغط في ضغط دم وعائي وفي ضغط دم عصبي أطباء كثيرون ينصحون مرضاهم بنزهة بأن يبتعد عن البلد عن مشكلات البلد يكون بتجارة وفي له صعوبات وبضاعة مصادرة وأسعار عم تنخفض وأزم إجازة لكلمة واحدة أخر الإجازة البضاعة بالميناء عليها بتلاقي أعصابه فيقول له الطبيب هذا الضغط ١٢١ أسباب نفسية عليك بأن تقوم بنزهة تبتعد عن جو العمل إذا الضغط له علاقة بالنفس والقلب له علاقة بالنفس والأعصاب لها علاقة بالنفس والمعد لها علاقة بالنفس هذا الارتباط الدقيق بين النفس والجسد هو أحدث ما يبحث عنه طب اليوم لذلك لماذا المؤمن سعيد علاقته مع جهة واحدة هذه الجهة لا يحتاج معها إلى حلف يمين لا يحتاج معها إلى إصال لا يحتاج معها إلى شاهد الله مطلع مطلع على ظهرك وعلى باطنك وعلى حقيقتك وعلى نواياك وعلى مطامحك فأنا أقول لكم بالعبارة الدقيقة الإيمان صحة صحة تلاقي المؤمن صحة وطيب السبب موحد, لأنه موحد. قال تعالى فلا تدعوا مع الله إلها الآخرة فتكون من المعزبين جهة واحدة تستحق العبادة جهة واحدة تستحق الطاعة جهة واحدة تستحق الحب جهة واحدة تستحق الإخلاص جهة واحدة تستحق أن تعمل لها أن تفني شبابك من أجلها جهة واحدة تستحق أن تبذل كل عمرك من أجلها هي الذات الإلهية لذلك لما ربنا عز وجل قال هو أهل التقوى وأهل المغفرة يعني هو أهل أن تفني شبابك من أجله هو أهل أن تمضي كل حياتك من أجله هو أهل أن تنفق مالك من أجله هو أهل أن تنفق كل ما تملكه من أجله فلذلك الإنسان لما بيستهلك نفسه استهلاك دنيوي ويأتي إلى خريف العمر هو هو قادم على حياة مجهولة هو قادم على حياة مجهولة لا يملك من نقدها شيئاً وقد أنضى حياته كلها في استنفذ حياته كلها في أشياء لا تنفعه في آخرته في, في أيها الأخوة الأكارم يا أيها الناس، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. الجهة الوحيدة التي تستحق الطاعة والعبادة والإخلاق والحب. يعني أنا لا أعتقد أن في الأرض رجلان تحابا كسيدنا الصديق وسيدنا رسول الله على وجه الأرض ومع ذلك. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لو كنت متخذاً من العباد خليلاً لكان أبو بكر خليلي ولكن أخ وصاحب في الله أقول لكم سر السعادة أنك تعمل لوجه واحد ترضي جهة واحدة تبحث عن خالق عظيم تعطيه كل ما تملك نعم قال تعالى هو الله الخالق هو الله الخالق يعني الخالق هو الله صاحب الأسماء الحسنى والصفات الحضة علم على ذات بآية ثانية خالق كل شيء يعني يحتاجه كل شيء في كل شيء فاعبدوه لاحظ أن أمر العبادة يأتي في الأعم الأغلب في القرآن الكريم بعد اسم الخالق أعبدوا ربكم الذي خلقكم خالق كل شيء فاعبدوه سؤال آخر هو وحده الخالق هل من خالق غير الله؟ لما سيدنا إبراهيم تحاور مع أن قال إن ربي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت ترك القضية معقدة هنا قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر أنا أقول أحيانا حينما تشح الأمطار وتنحبس السماء أقول لإخواني هل في الأرض كلها جهة بإمكانها أن تجتمع وأن تتخذ قرار بإنزال المطار الجميع يجأرون بالدعاء إلى الله عز وجل الجميع ينتظرون رحمة الله عز وجل الأمر كلها واقفة إذن هو الله الخالق خالق كل شيء فاعبدوه هل من خالق غير الله بلى هو الخلاق العليم الآن الخلاق صيغة مبالغة لاسم الفاعل يعني كثير الخلق وعظيم الخلق تلاقي مجرة بعدها عنا ستة عشر ألف مليون قلب العقرب يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهما اركب البحر أربعة أخماس الكرة الأرضية بحر في بعض أعماطه عشرة آلاف متر شيء مخيف اصعد إلى بعض الجبال، جبال هيمالايا. انظر إلى بعض الحيوانات، حوت الأزرق، 150 طن، دمه 90 برميل من زيت السمك، يستخرج من حوت واحد 90 برميل. في لحم 50 طن ودهن 50 طن تقريباً وأحشاء 50 طن. يعني هل من خالق غير الله؟ بلا هو الخلاق العليم. الأمازون 300 ألف متر مكعب بالثانية. 300 ألف يسير هذا النهر في البحر ما يزيد عن 85 كيلومتر دون أن تختلط مياهه في مياه المحيط. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ تجد محرك ماء بسيط يملأ الفضاء صخبا وضجيجا قد يفسد عليك نزهتك إذا كنت في مزرعة تحتاج إلى ماء وأدرت المحرك يفسد عليك سكون الطبيعة وجمال الطبيعة لكن وترى الجبال تحتبها هامدة وهي تمر مرة السحاب كتل السحاب بألوث الأطمام ومع ذلك تمر بلا صوت تبارك الله أحسن الخالقين يعني هذه الآية لها معاني كثيرة من بعض معانيها إن الإنسان أحياناً يسمع من أشياء شيء لكن كلما ارتقى علمه وارتقت خبرته يكمل عمله وأكبر دليل انظر إلى مركبة صنعت في عام 1900 وإلى مركبة صنعت في عام ألف وتسع وتسعين في نسبة؟ ما في نسبة؟ هذيك ثانوسين بالأمام وفي مستودع زيت وسراج تستح باب البلور تشعيل كبريتي تشعلها لكي ترى طريقك بالليل والدواليد من دون هواء صب كامل والتشغيل من بره بالمنويل وحركة وحدة والزمور هي عام 1900 في مننا بالمتاحف وانظر إلى مركبة عام 1990 تفهم شيء كثير أن الإنسان ترتقي صناعته تتكامل أعماله لضع خبرته خبرته مقتصدة أما انظر إلى خلق الإنسان في عنا إنسان معدل، إنسان موديل تسعين، ثمانين، هذا هيك، هذا إس، هذا بدون إس، هدا... ما في هذا نوع واحد، ما في أي تعديل، لأن علم الله قديم، ولأن خبرتهم قديمة. معنا. لأيام تأييدين خلعيت، لكي ابن القوية مرة تانية، لكن ما مرة أب حمل ابنه من إيدو، وملقيت إيد ابنه، مدروسي. الأربطة مدروسة تماماً تحمي جسمه بكامله أيام تشتري شيء بتعبيها تحملها تنقله إلى معك. بيكون غير مدروسة مدروسة على وزن قليل. إذا بلا هو الخلاق العليم تبارك الله أحسن الخالقين يعني إذا كان تعمل موازنة بين ما يصنعه الإنسان وبين صنعة الواحد الديان ترى فرقاً كبيراً يعني. أنجح طبيب أسنان إذا أراد أن يقلع لطفل سنه لا بد من إبرة فنش بالنيرة وبيمكن وبرفع بيسبح يعني الطفل الصغير وأبوه بهدي أما لم ربنا يقلع درس الطفل الصغير شو بيلعو ما بحس لا ابن مع الأكل صار طلع كيف داب السن شيئا فشيء فشيء فشيء كيف العصر القطع ما تعرف سبارك الله أحسن الخالقين عمل موازن أنت يعني إذا العين ترى الأشياء بحجمها الحقيقي ال الآلة الآلة تحتاج تحميد سلم للحمل في بكرة أنت ما عندك تحميد للبكرة رأسا طلع على شو بالألوان بالحجم الطبيعي مع الحركات صور متحركة ملونة بعدين أنت بالعين المجردة لعلك إذا رأيت مائة مائة إنسان أمامك كل إنسان له لون عندك لكن بفيلم تصور مائة رجل تقريبا بطلع بلون واحد معناها العين المجردة بتفرق بين ثمانمائة بين درجتين ثمانمائة ألف درجة من اللون الواحد لو درجنا اللون الأخضر ثمانمائة ألف درجة العين السليمة تفرق بين درجتين إذا فتبارك الله أحسن الخالقين يعني ميز بين القلب تصوير وبين العين ميز موازنة تجد فرق كبير جدا ترى إنت أخذت المسافة والسرعة والفتحة في فتحة وسرعة ومسافة فعينك بشكل عفوي بشكل آلي تقيس المسافة والعضلات الهدبية تضغط على الجسم البلوري ضغط بحيث يتقوس تقوس يجعل الخيال على الشبكية أي كيف هي مطابقة من أعقد العمليات في العين المطابقة فكل إنسان ينظر لشيء دون ستين متر يحتاج لمطابقة المطابقة إنه هذا الشيء لو اتجه نوره إلى العدسة لوقع الخيال إما بعد الشبكية أو قبل الشبكية فحتى يقع الشيء أو خياله ظل الشيء على الشبكية لابد من أن نعدل إحديداب الجسم الدلوري إما ضغطاً أو بسطاً هذه العضلات الهدبية فيها فيه علم كبير جداً كم ميكورون تضغط حتى يقع الخيال على الشبكية أنا أعتقد عملية مطابقة العين من أعقد العمليات في جسم الإنسان كي تبارك الله أحسن الخالقين لا إله إلا ألا له الخلق والأمر طائرة تباع من مصنع تشتريها دولة المصنع لا علاقة له بحركة الطائرة تقصف مدينة تنقض على قرية المعمل باحها وانتهى أمره لكن ربنا عز وجل ما من شيء خلقه إلا وأمره بيده أي شيء خلقه الله عز وجل بأمره له الخلق والأمر أما الإنسان قد يخلق ولا قد يصنع ولا يأمر وقد يأمر ولا يصنع قد يأمر شيئا لا يصنع. لم يصنعه وقد يصنع شيئا ليس في إمكانه أن يأمره أما ربنا عز وجل قال ألا له الخلق والأمر على كل إذا الإنسان يعني الحقيقة القرآن الكريم كتاب العمر الكتاب المقرر أنا بتمنى على أخواننا الكرام إذا قرأوا القرآن ومرت بهم كلمة الخلق فليبحث عن, ما عن العلاقة بينها وبين ما قبلها بعدها لعلى جناح السرعة هو الله الخالق خالق الكون هو الله رب العالمين علم على الذات صاحب الأسماء الحسنى واصفات القديم خالق كل شيء يعني ما في خالق آخر خلق شيء آخر هو خالق كل شيء فاعبدوه هذا المعنى الإيجابي المعنى السلبي هل من خالق غير الله؟ بل هو الخلاق العليم خلق الجبال خلق المجرات <تصفيق> إما كثرة الخلق عددا وإما عظمة الخلق نوعا هاي معنى الخلاق وتبارك الله أحسن الخالقين يعني أنت عمل موازنة بين ما يسمعه الإنسان وبين ما يسمعه الواحد الديان ألا له الخلق والأمر مما يطمئن الإنسان أن الذي يخلقه الله عز وجل يبقى في أمره فأنت اطمئن كل من حولك بيد الله عز وجل الآن ندخل في بعض التفصيلات في تفسير الخلق الخلق في اللغة جاء بمعنى الإيجال والإبداع والإخراج من العدم إلى الوجود سنبدأ بالآيات بشكل تفصيلي الآية الأولى فتبارك الله أحسن الخالقين هذه الآية تقتضي كثرة الخالقين وثبت بالدلائل العقلية والسمعية أنه لا موجود إلا الله تعالى فوجب حمل الخلق في هذه الآية على التقدير يعني ممكن تصنع أنت من خشب ومن جلد نعال فأنت به المعنى مع معنى خلقت قدرت كمية الخشب، ونوع الخشب، وجودة الخشب ونوع الجلد، ومتانة الجلد، ولون الجلد ونثقت بينهما على شكل كرسي فأنت حينما خلقت هذا الكرسي بمعنى لم توجده من عدم، ولكن فنعته من مواد موجودة فتبارك الله وأحسن الخالقين هذا مما تقضيه هذه الآية الآية الثانية إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب شوف خلقه من تراب معنى التراب موجود قبل الخلق معنى الخلق هو التقدير يعني قدر كمية تراب معينة بدواعي معينة بخصائص معينة بطريقة معينة بأسلوب معين فهنا من خلال آيات كثيرة جدا يأتي الخلق بمعنى التقدير الآية الأولى فتبارك الله أَحْسَنُ الخالقين. الآية الثانية إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون معلوم أن المراد من قوله كن فيكون هو الإيجاد من العدم إذا خلقه من تراب ثم قال له كن فيقوم إذن الإيجاب من عدم شيء والخلق شيء آخر بل إن بعض العلماء يفسر قوله تعالى له الخلق والأمر يعني خلق قدر ثم أمر كن فيكون يعني أوجد من عدم الحجة الثالثة على أن الخلق هو التقدير في سبب لأن الله عز وجل يقول هو الله الخالق البارئ المصور هذه إحنا الحوادث خالق بارئ مصور الخالق يعني ولله المثل الأعلى بس تقريب مهندس على الطاولة وعلى الورق صمم بناء كل علمه صبه في هذه الخارطة خارط الأساسات، الطابق الأول، الطابق الثاني الدعائم الإثمانسية، الشرفات الورق الوراء الخلق تقدير، الخالق البارئ أما البارئ الإيجاد من عدم، كن فيكون الآن جاء المتعهد، وحفر الأساسات وصب الأساسات، وأشاد الطابق الأول وضع الأسمنت السائل فوق الحديد المسلح إلى أن قام البناء. فالخلق هو التقدير وال والبارئ هو الذي أوجد من عدم. لكن البناء الهيكل منظره قبيح جدا. الآن في عنا عمل آخر إعطاء هذا البناء الشكل المقبول. إجا الطيّان إجا البلاط إجا السيراميك مثلا. عامل الكهرباء مثلا زينا الشرفات زينا الجدران من الداخل من الخارج صار بناء جميل جدا فبين أن تضع العلم كله في أصل البناء ثم أن تبني البناء ثم أن تعطي لهذا البناء صورة محببة هذا ما جاء في كتاب الإحياء للإمام الغزالي حول تسير قوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور المصور إعطاء الصورة الخارجية اللي عنده أطلف أو عنده كتاب تشريح أو عنده أطلف تشريح في عندك إنسان كله عضلات منظره مخيف عضلات الوجه بالعشرات إنسان كله أعصاب إنسان كله اوعية انسان الهيكل العظمي، أما شوف الإنسان بآخر وضع بعد الجلد شيء جميل للإنسان لكن إنزاع الجلد عنه لا يواجه فاردنا أعطى صورة جميلة فالخالق البارئ المصور. إن شاء الله تعالى لنا عودة أخرى لهذا الموضوع لأنه متعلق بالخالق البارئ المصور، لكن بشكل موجز الخالق هو المقدر والبارئ هو الذي يوجد من عدم والمصور هو الذي يعطي الصورة المناسبة لكل مخلوق. فهل الإنسان في علم قلبه أساس القلب في علم والعضلات في علم والعظام كله علم. لكن بعد العلم هناك إيجاد وبعد الإيجاد هناك صورة. أعطاها الله لهذا المخدوق كالبناء تماماً هذا إن شاء الله له وقفة متأنية في الدرس القادم ولكن وردني سؤال أحب أن أجيب عنه في هذا الدرس قال نرجو أن توضح لنا الفرق بين الخلق والفطر الحمد لله فاطر السماوات الحقيقة الوضع كثير واضح لاحظ أنت الطفل الصغيرة ما الذي تفعله؟ غير بنيته دع بنيت جسمه وأعضاءه وأنسجته وأشكاله وخطوطه إلى بني خاصة الفتاة لكن إلى ميول خاصة تميل إلى تربية الأولاد قد تضع وسادة على يدها وتربت عليها أما الطفل قد يركب قضيباً ويمشي عليه لماذا اختار الطفل هذه اللعبة واختارت الفتاة هذه اللعبة؟ يعني البنة النفسية هي هي الفطر. البنى النفسية. قلت إن الإنسان خلقه روعة. أنه يخاف إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوعة. خلق الإنسان عجولة خلق الإنسان من عجل. خلق الإنسان ضعيفة. البنى النفسية يا داود ذكر عبادي بإحسان إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحتنى إليها وبغض من أساء إليها هذه بنية بنية نفسيه تستخدم الآن بنا جمع بنى جمع بنية فخصائص النفس هلا مثلا لها خصائص بجسمها بعضلاتها بجلدة بصوفها لها خصائص بنفسيتها هلأ مثل الغنمة متوعة ذلوله الله قال وزللناها لكم لاء مع صاحبها طبيعة الغنم يجتمعون مع بعضهم بعضا أنا ما بيقدر راعي يجمع خمسين كل مع بعضهم كل واحد بجهة ثانية أما قطيع الغنم مع بعضه هاي هي من هيبونا نفسية شوف البقرة شوف الجمل لأن هذا حقود الجمل الحصان وفي خصائص نفس المخلوق هي من فطرة، أما خصائص جسمه من الخلق، فالشيء المتعلق بجسمه بأعضائه بتشريحه بوظائفه هذا متعلق بالخلق، أما الذي تعلق بخصائص نفسيته هذا من الفطرة، لذلك قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لكن سعلب ماكر، سعلب في عنده مكر. والجمل في عنده حقل وكل حيوان له خصائص في حيوانات أهلي حيوانات متواحشة حيوانات مفترسة حيوانات ودية ربنا قال وزللناها لكم فمنها ركوبكم ومنها تأكلون إذا الحمد لله فاطر السماوات والأرض يعني أعطى لكل مخلوق خصائص نصية التعامل مع الآخرين أما الخلق متعلق بالخصائص المادية والخلق تقدير والبر الخالق البارئ البرء هو الإيجاد من عدم والتصوير هو إعطاء الشيء صورة وفي درس قادم إن شاء الله تعالى نتابع اسم البارئ المصور والحمد لله رب العالمين